إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحره ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثلهم منه رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا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 بكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع شرح الأربعين النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وتوقفنا في المرة الماضية عند الحديث أرض ووابع الذي حديث الذي هو حديث يتكلم عن أطوار خلق الإنسان وأخذناه على محاضرتين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 وفي رواية ثم يرسل الله إليه الملك فأنفق فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه وأجله بكذب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد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 هذا الحديث الرابع الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية واستفدنا منه فوائد فوائد كثيرة وهذا أصل في ديننا وهو من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفقنا أن هذا أو هذه الأحاديث التي أخرجها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب. كلها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلها مدارها على الدين أو يدور الدين عليها وأكثرها ربنا هو قائم بذاته فإذا انفرد وإذا أضيف إلى غيره فكان هذا تثبيتا وزيادا واليوم إن شاء الله تعالى معنا الحديث الخامس وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق القاسم بن محمد عن عمده عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وفي غير ذلك من الروايات فاختلف هذا الحديث في ألفاظه وكلها يدور على معنى واحد وهو عدم الإحداث في دين الله عز وجل فهذه الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم قدمها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وهذا الحديث أصل عظيم في ديننا وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها وقال أهل العلم أن هذا الحديث يظهر في الأعمال الظاهرة وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات يكون ميزانا للأعمال الباطنة لأننا كما عرفنا النية تكون محلها القلب وهي قصد القلب او انبعاث من القلب بهدف شيء معين اما العمل والاحداف او التجديد او الاتيان بشيء ليس على عهد قديم أو غير ذلك من الأمور فكل هذا يظهر في الأمور الظاهرة وليست الأمور الباطنة لذلك لما تكلم أهل العلم في ذلك قالوا أن الحديث الأول حديث عمر إنما هو ميزان للأعمال الباطنة أما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها فهو ميزان للأعمال الظاهرة ولا يقفى على أحد منا ما لمنع عائشة رضي الله عنها من فضل وشرف وأنها كانت أفقه مثاء الصحابة أي أفقه الصحابيات وهي محدثة من فقهاء المحدثات في عصرها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء نساء أحب إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها وتروي الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الحديث التي روتها هذا الحديث العظيم الذي فيه أصل من أصول الدين الذي فيه الفرق بين المتابعين لنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل الأهواء وأهل البرع والطلال الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل بغير علم وبغير هدى وبغير سبيل المؤمنين فبينت هنا الفرق بين هذا وذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا فهناك بعض من يأتي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد حدث في الاتيان بأمور مستحدثة جديدة لم تكن على الشر ولم تكن كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والحدث أو الإحداث في الدين هو الاتيان بشيء جديد محدث لم يكن على سابقه لم يكن على سابقه ونرى الذين اتبعوا في دين الله عز وجل احدثوا افعال واحدثوا اقوال لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم فجاء هذا الحديث بيانا وتفصيلا لذلك فمن كان يخترع او يأتي بشيء جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ومنها أو من هذه الامور ما يدخل فيه الكفر وما يدخل فيه الفسق وما يدخل فيه الاسم وغير ذلك فكل بحسب فعله وكل بحسب ما يعتقده في هذا الفعل وهنا المراد من الاحداث البدع وكل ما يعلم هذه بدع التي انتشرت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محدثة في الدين بدع. كل محدثة في الدين بدع. أي كل شيء جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر أصحابه عليه، فهذا محدث. وهذه بدع الله تبارك وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهل بعد ذلك دين وهل بعد ذلك قيمور يأتي بها الشخص ويقول انا افعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظلط كبير وهذا من البدع التي انتشرت بين الناس بسبب الجهل وبسبب الطلال وبسبب الذين يتبعون كل ناعق وفي ذلك الحديث الذي رواه العرباض بن سارية وهو مشهور عند البخاري أخرجه في صحيحهما عليكم السلام الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهناك رواية أظنها عند النسائي وكل ضلالة في النار وهذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقولها في خطبات الحاجة التي نبدأ بها دائما في كل المجالس التي ما تكلمنا فيها إلا لاحتياجنا أو لاحتياج الناس إلى هذا العلم وإلى التذكير بالله تبارك وتعالى والحظ على الجماعة والأنفة والمودة والرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث حديث العرباب أنه يقول للناس ويقول لأصحابه أن هناك فتن وهناك بدع وهناك اختلاف من بعده صلى الله عليه وسلم سيحدث من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وهذا حدث بعد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي عصر صلى الله عليه وسلم هذا كان الإسلام فهذه أول البدع وأول الظلم وأول الفرقة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لما نعرأ هؤلاء الناس وغيرهم في انهم بعد ذلك سيختلفون اختلافا عظيما فقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فاستدل الى النجاة وهذه الفتن وهذه هذا الاختلاف لا ينجى منه أحد إلا من يسر الله له، وهناء علاج لمن أراد أن يسلم من ذلك. بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الذي أُوحى إليه به، والقرآن والسنة وحيان من عند الله عز وجل. ونبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكلامه وحي من عند الله عز وجل فقال لهم العلاج فقال فعليكم وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نحيد عنه ولا نخالفه فعليكم بسنتي والسنة هي الطريق إما سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة الحسنة والطريق المستقيم وإما سنة سيئة أو طريق مظلم فقال فعليكم بسنتي أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي علمناها والتي عرفناها وما ترك شيئا إلا قد علمه أصحابه كلنا كان يقول أصخذوا عني منسككم وكان يقول لأصحابه صل كما رأيتمون أصلي كان يقول لأصحابه من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه ونفسه غفر الله له أو غفر له ما من جنبه وغير ذلك من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء وهذه صنة ووصلت إلينا بحفظ الله تبارك وتعالى وبنقل الرجال العدول الثقات بأساند متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما عرفها أهل العلم السنة مرادفة للحديث وهذا بخلاف الفقهاء الذين غايروا بين السنة والحديث ونحن نأبه به بهذا القول فالقول الصحيح هو قول المحدثين أن السنة مرادفة للحديث والسنة معناها في صوت ان شاء الله طيب والسنة معناها كل ما رفع او اضيف الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول او فعل او تقرير وادخل فيه اهل الحديث صفة إما خلقية أو خلقية فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتمسك بها ونعب عليها دين واجز ولا نحيد عنها ولا نحرف عنها ولا نخرج عليها بل نتمثل بفعلها والعمل بها والقول بها هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك فسئل الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل, إمام أهل السنة رحمه الله قال إن لم يكون أهل الحديث فما أبد منهم وأهل الحديث الذين اهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا بسنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإخبارا تبقوها على أنفسهم هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دون الله غفور رحيم كنتم تزعمون انكم تحبون الله ورسوله ليس بالشعارات وليست بالامور التي لم يشرعها الله لم يشرعها الله تبارك وتعالى وإنما المتابعة متابعة الصنة التي أمرنا بها عليكم بسنتي عليكم بسنتي هذا الذي يجعلنا لا نخرج عن هذه السنة الى البدع لذلك هذا الحديث اصل عظيم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لو تمسكنا بالسنة لن يحدث في دين ربنا تبارك وتعالى لذلك اذكر لالامام ابي بكر بن ابي داود السجستاني رحمه الله ابن صاحب السنن له حائية منظومة شعرية في السنة الحائية في السنة مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح فبدأ البيت ب الأمر بالتمسك بحبل الله، حبل الله وهو الكتاب وسنة النبي وهو الهدى. ثم قال ولا تكبدعي لعلك تفلح. فإذا تمسكت بالكتاب والسنة فأنت بعيد كل البعد عن البدع. لأنه لا يعقل أن يكون الرجل صاحب سنة ومبتدع. فإما أن يكون صاحب سنة وإما أن يكون مبتدعا وما من مكان فيه سنة إلا وقد أميتت البدعة وما مكان فيه بدعة إلا وقد ماتت سنة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه فعليكم بسنة ومن لم يمتثل هذا الأمر فهو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع الله وأطيع الرسول فإنت فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فهذا بيان من صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته فحتى نتبع سنته لابد أن نفهم ما هي السنة ونعلم كل شيء عنها حتى نقتفي أثره صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه أسوة في كل شيء في أموره في معاملاته في حياته في كل شيء فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي سنته وهذه او هذا هو الدين باتباع النبي الامين صلوات الله وسلامه عليه من احدث في امتنا هذا ما ليس منه فهو رد اذا لو عملنا بالسنة أنهينا عن البدعة أو أنهينا البدعة وأذكر كلما للشاطبي الإمام الحافظ أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله قال البدعة هي عرفها والبدعة ليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة وإنما البدعة واحدة. إنما البدعة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في البدعة لم يقل بدعة حسنة ولم يقل بدعة سيئة وإنما اللفظ على العموم ولم يأتي نص يمسخ هذا اللفظ أو يأتي بلفظ مغاير فليس هناك دليل على انقسام البدع الى بدع حسنة وبدع سيئة وانما البدعة بدعة فالبدعة عرفها الامام الشاطبي رحمه الله قال هي طريقة في الدين مخترعة يراد بالسلوك عليها مضاهات للطريقة الشرعية اي كلامه ان هذه البدعة طريقة في الدين مخترعة لاننا لما ضدنا الى البدع هناك بدع في الدين في الدين هناك بدع تكون في الدين وبدع تكون في غير الدين لا بد من هذا التفصيل حتى لا يكون لا يكون هناك إفراط وتفريط أو غلو. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول هي طريقة في الدين مخترعة. هو يتكلم عن البدع التي في الدين التي لم تكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. اما البدعة الدنيوية او البدعة التي ليست في الدين فهي ليست في دنوما لانها لا تتعلق بالدين ومنها كثير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه انتم اعلموا بامور دنياكم وهذا حق و الامور التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدنياوية ليست مثل الان الان ظهرت ال الالكترونيات الحديثة والمساجد المضيئة والمقيفة وغير ذلك من الامور وهذه السجاجيد والميكروفونات والسماعات والمصابيح والمساجد السيارات وغير ذلك من الأمور، فكل هذا لم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة وليست مذنومة، إنما بدعة أي شيء محدث لم يكن على أحد النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم قالوا بأنها ليست مذنومة وإنما هي مباحة لخدمة البشر، فهذا ليس فيه كلام. لأننا نرى بعض الغلاه وبعض المتشددين يأتي ويقول لم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم مايكروفون في المسجد فنحن لا نستعمل المايكروفون لأنه بدعة أو غير ذلك من الكلام الذي نعرفه كثيرا وهذا فهم خاطئ و كما قال بعضهم وكم من عائد قولا صحيحا وأفاته من الفهم السقيم وما يدل ذلك إلا على جهل قائله فهذه البدع المستحدثة في دنيانا ليس عليها كلام مطلقا مادامت تخدم البشر أما البدع المحدثة في الدين فهي التي عليها الكلام وهي المراد منها في هذا الحديث من أحدث في أمرنا وقوله أمرنا هذا أي ديننا لأنه خص هنا من أحدث في أمرنا هذا إشارة إلى الدين الذي أكمله الله تبارك وتعالى ولا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع أو يأتي بشيء جديد بعبادة او بطاعة او بمعاملة او بغير ذلك ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفهم السليم ومنهج النبي الامين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول الشاطوي هي طريقة في الدين مخترعة اي جاء بعض المبتبعة ورأوا أنهم يريدون أن يزيدون في الطاعات بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في العبادات أنها موقوفة الأصل في العبادة أنها موقوفة إلا إذا جاء دليل على غير ذلك الذي يدخل في عبادة معينة ويزيد فيها أو يفعل فيها ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدع ومردود على صاحبها. وأذكر هنا أن كثيرا من الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدعة سيئة. يستشدون بما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو لما جمع الناس على إمام الواحد في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هنا هذه ليست بدعة مذنومة كما يظن الظالم أو يظن أحدهم أنه أحدث في دين الله شيئا جديدا لم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أمير المؤمنين أن يفعل ذلك وهو أعلم بالحلال والحرام وإنما لما ضرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع هذه الصلاة في عهده. فصلى هو وحده ثم ثاني يوم جاء رجل فصلى خلفه وثالث يوم جاء رجل وصلى معهم وهكذا حتى رأى النبي صلى صل... صل الله عليه وسلم ذلك فناهاهم عن ذلك خشية ان يظنوا ان هذا مفروضا عليهم فيرهقهم وهذا من عظمت هذا الدين عظمت هذا الدين لو يكلف الله نفسا إلا وسعها إنما بعثتم ميسرين لو كلف الله نفسا إلا ما أتاها فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الأمر وهو قد رضي بذلك مع أصحابه لم ينهاهم من اول يوم او من ثاني يوم ولكن لما زاد العدد ربما يظن الصحابة لانهم كانوا يفعلون كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه كالامر منه وكان الدليل على ذلك يجعلوه امامهم جائما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فهذا كان دينا فكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه. ونذكر أنه ما تنخم نخامة إلا أخذها أخذها الصحابة وذلك به وجه ولو توضع النبي صلى الله عليه وسلم ما سقطت قطرة ماء في الأرض فهذا الحرص الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم ذلك وأنهم اجتمعوا على ذلك فيظن الضوء من بعد الصحابة في اجتماعهم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فرض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع فيفقل ذلك عليهم لأنهم لا يطيقون أن يقيموا الليلة كل يوم فهناك منهم المريض والصغير وصاحب الحاجة وغير ذلك من الأحوال للناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم على ذلك مع أنه رضي لهم أولا ولكن بالنظر إلى أحوالهم فنهاهم عن ذلك فجاء عمر رضي الله عنه فلما رأى الناس يصلون في كل مكان وحدهم وذلك لأن النبي كان يصلي وحده فجمعهم على إمام واحد وذلك لأن الأصل في ديننا الجماعة ولوجوز الفرقة والأمر بالجماعة فجمعهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولو تكلمنا عن الأمر بلزوم الجماعة لطال المقام ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات بعكس الذين افترقوا وبعكس الذين خرجوا عن جماعة المسلمين فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا فكل ذلك عدم فرق وعدم اختلاف وكان ذلك في رمضان فقط ليس في كل الأوقات فهذا الذي عليه أهل العلم وبيانه. ومن يأتي بكلام غير ذلك يأتي بالدليل فديننا قائم على الدليل فلا وجه للاعتراض على قول عمر نعمة البدعة لأنها لها أصل وإنما جملها وجاء بتعريفها اللغوي أما البدعة التي هي أصل في الفرقة والخروج عن الجماعة والإحداث في الدين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله وكل أهل العلم يستدل بهذا التعريف طريقة في الدين مخترعة يخترعها البعض إما لعرض دنيوي أو لتسميع أو لغير ذلك من الأمور والذي يأخذها يراد أو يريد بها أن يبطل أمر من الدين ربما أحد صاحب منصب فيخترع شيئا حتى يحفظ منصبه أو مثلا رجل يريد أن يفعل شيء أو غير ذلك فيفعل أمورا محدثة حتى يظل هذا الشيء أمثلة الفرق المنتشرة الآن يحدثون في دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوفية غلا غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثوا ما لم يكن على عهدهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفرقة ضالة. والشيعة كفروا الصحابة وبدعوا وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. وغيرهم ولو نظرنا الى احوال الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق النارية لرأيناهم دلوا وخرجوا وافترقوا عن الجماعة بابتداعهم في دين الله عز وجل وبقولهم على الله بغير علم وبعدم انتزام ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلو انتهد المنهج الصحيح وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما قال في الحريث الصحيح في الذي في آخره وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا دليل على أنه من حاد عن هذا ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو ليس من الفرق الناجية وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح في ذلك هو أن يكون العبد موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وذكرت في أول الدرس قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله أي إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله لأن كلنا يقول يحب الله وما أسهل أن يقول العبد وحب الله فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة النبي يرسل إليهم بالمذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وعلى القوم او على امته ان يجيبون ويتبعون والامر بالاتباع مفروض والنبي صلى الله عليه وسلم بعثا الى الفقلين الى العالمين الى الجن والانس يأمرهم بطاعة الله تبارك وتعالى فمن اتبعه فهو الفائز كما قال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله هل يعقل أحد أن الرسول يدعوه ويقول لا لا يعقل ولا يقولها صراحة فإذن العل هنا في أفعال والعل هنا في الميات ليست في القول الصريح لأن المنافقون. لأن المنافقين كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فما أسهل أن يتكلم العبد بكلام دون أفعال لذلك الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل عند أهل العلم والعمل واندرج تحته النية فهذا يكون فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل يفعله وفي, قول وفي كل قول يقوله صلى الله عليه وسلم فمن أراد ذلك فعليه من الاتباع فيقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحد معاني شهادة أن لا إله إلا الله لعل الأخوة يذكرون فيك العمر وحديث عمر رضي الله عنه حديث جبريل لما تكلمنا عن معنى شهادة أن محمد رسول الله قلنا ماذا قلنا طاعته فيما أمر وجتناب ما عنه نهى وزجر تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فمن الأمور التي هي من معاني التوحيد أي من معاني شهادة أن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر وهذه الطاعة أمر من الله لأننا ما أطعنا الرسول إلا بأمر الله تبارك وتعالى كما قال وأطيع الله وأطيع الرسول فهذا أمر نافذ لا يجوز لأحد أن يخالفه ولا يجوز لأحد أن يفعل عكس ذلك فهذا الدين والدين لله فنعود الى حديث العرباط المسارية حتى نعود الى الحديث الاصلي وهذا فيه من الفوائد الجمة يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وعرفنا السنة فعليكم بسنتي فما دلنا نتبع السنة فنحن قد بعدنا عن البدع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدل بذلك أن من بعده خلفاء وخلفاء راشدون يقتدى بهم يأتوا من بعده علينا بسنتهم فسنتهم سنة هؤلاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يفعلون بفعله ويأتمرون بأمره لذلك لو الذي له باع في علم الحديث هناك طيب هل الصوت واضح عليكم السلام ورحمه طب الصوت واضح عند الاخ ان شاء الله طيب الله المستعان الذي له باع في علم الحديث يعلموا ان قول الصحابي هو موقوف نوع من امام الحديث اسمه الحديث الموقوف وهناك قسم في الموقوف اسمه موقوف فعلا او موقوف مرفوع حكما نعم الحمد لله مرفوع حكما موقوف اصطناحا أي أنه هذا الفعل يكون قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول وما يفعلون شيء إلا وقد أقرهم النبي عليه فلو قال صحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا فهذا يكون مرفوعا حكما موقوفا بالصلاحا فيأخذ حكم الوفعي لأنه كان على عهد النبي يفعل كذا كقول جابر بن عبد الله كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا كما في عند البخاري فيأخذ حكم الوفع الشيء من هذا حتى لا نخوض في عدم الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لأنهم يحتدون بهديه، ويأتمرون بأمره، وينتهون بنهيه، فعليكم بطاعتهم، وعليكم بمتابعتهم. عض عليها بالنواجذ، ثم حذر، حذر ماذا؟ وإياك ومحدثات الأمور، أي الأمور الحادثة. الجديدة على الإسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فهذا اللفظ عام ليس فيه تقسيم فجاء بكل محدثة فهي بدعة والكل تفيد الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه من البدع التي انتشرت وظهرت في بلاد المسلمين من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة وما زال الناس في البدع فيجب على الناس ان يصدوها وان يبتعدوا عنها وان يقفوا لها وان يردوا على اهل البدع والاهواء وهذا مطلوب فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي في ديننا من احدث فيه شيء لم يكن معهودا فهو مردود عليه ويأثم على ذلك وربما هذه الافعال التي يفعلها ربما اخرجته من الملة فهناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر دون كفر وهناك امور ربما يفعلها البعض بدون قصد او بدون عن جهل ويقع صاحبها إن لم يتعلم ذلك في الإثم فكما قلت الأمر يدور حول ما هي الفعل الذي يفعله الكلام في هذا الحديث طويل يعني لا يأخذ محاضرة وإنما أحبت فقط أن أجعله في محاضرة واحدة لأن كلنا يعلم البدع. والحذر منها و يعني لو جد اتينا بكلام اهل العلم في ذلك لطال المقام لطال المقام فالله المستعان، ان شاء الله تعالى هناك رواية لمسلم بلفظ غير هذا اللفظ فقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والحديث مختلف في الفاظه فقط ولكن المعنى واحد ولكن المعنى واحد والعمل المحدث هو عمل او قول لان العمل يدخل فيه القول ويدخل فيه النية فمن عمل عمل ليس عليه امرنا والامر هنا الدين فهو رد مردود عليه مردود عليه وهذه الرواية للمسلم علقها البخاري رحمه الله في صحيحه فمن يأتي بعمل ليس على منهج أهل السنة والجماعة فهو مردود عليه وأهل البدع والاهواء ينصحون في الله منصحهم في الله أولا فإن لم يرجعوا عما هم عليه نحذر منهم وإن أشهروا بدعتهم على الملأ نحذر منهم على الملأ وهذا دين وهذا ما كان عليه أهل العلم كلهم من أول من بحثت الرجال وهو ابن سيرين لما ذكر ذلك عند المسلم رحمه الله في صحيح مسلم قال ما كنا نسأل عن الإسناد فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم كلنا سموا لنا رجالكم لأن الرجال أو الناس بدأوا في البدع وبدأوا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وبدأوا يحدثون في أمور الدين وبدأت الفرق فبدأ الروافض وبدأ الخوارج وبدأ بعد ذلك الجهمية وغير ذلك من الفرق الضل فكلهم ابتدعوا فلما راوا ذلك فحذر اهل العلم من ذلك وبداوا يعرفون فمن احدث في ديننا بدعه فهي مردوطه عليه وينصح فان لم اللهم صل فان لم يرضى بالنصح وزاد في بدعته يحذر منه الذين يستمعون إليه فإن أخرج هذه البدع أتولى على الملأ بين الناس كلهم فهو يحذر منه على الملأ أيضا فالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات المحتمات وفي ذلك أذكر تائما في جميع المجالس التي أحاضرها قول ابن معي وهو قول مشهور لما رأوا منه أنه يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا قالوا في بيتين والدماعين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن يكو صدقا فهو في الأصل غيبة وإن يكو كذبا فالحساب شديد فرد عليهم أبا زكريا رحمه الله بكلام جميل جدا وهو كلام عالم امام في العلل وامام في الجرح والتعديل او امام عصره في الجرح والتعديل قال لان يكون هؤلاء خصماء عند الله احب الي من ان يكون خصمي رسول الله يسألني او يقول لي لما لم تذب عن سنتي لما لم تذب عن سنتي فالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل طالب علم من يجد في نفسه انه يحسن علما ويحسن شيئا في دين الله عز وجل وقره اهل العلم على ذلك فينشره إلى, الى الناس ولا يوقف عليه فالطمرة العلم التحدث به او زكاة العلم التحدث به وثمرت العلم العمل به فهذا امر مفروض علينا لا يجوز مخالفته لان لو سكتنا لا تكلم كثير من اهل البدع فتكلم كثير من اهل البدع فلا بد من ضحضهم واسكاتهم الله مستعى هذا الحديث العظيم أنه هناك بعض الأمور أنه ذكر ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله في جامعه قال بعد ذكر كلاما حول الأمور بين المعاملات أو العبادات قال تدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل موطن وهذا كلام جيد فيه فائدة عظيمة. فهناك مثلا أحد يصون وهذا الصوم عبادة لله تبارك وتعالى فيبتدع فيه فالامر بالصوم من طلوع من الفجر الى غروب الشمس من الفجر الى غروب الشمس هذا الصوم عند المسلمين فهو يبتدع في هذا ويصوم الليل كله الليل بطوله فهذا نقول بانه فعل عبادة ولكن ابتدع فيها بانه زاد على ما كان عليه الاصل يعني للهنان ابن رجب كلام طيب في المعاملات والعبادات والبدع التي فيها فمن أراد أن يستزيد إن شاء الله تعالى يراجع الجامع جامع جامعة العلم وفض الجامعة العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى طيب بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا وإن كان الكلام فيه نريد أن نحتاج إلى أكثر من هذا في التحذير من البدع وأهلها ولكن إن شاء الله تعالى لعل في ما ذكرته إعلة وكفاية بإذن الله عز وجل أرسل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح وأن يعزقنا الهدى والطقى والعفاة والغنى ونرزقنا أرزقنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن والحمد لله رب العالمين على ما انعم به علينا من نعمه الوافرات وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان شاء الله تعالى كما عهدنا وياكم بارك الله فيه كما عهدنا الاخوة في غرفة الكرآن الكريم غرفة اخي زهير بارك الله فيه وبارك الله في القائمين عليها استمعوا الى اياكم جميعا. استمع الى بعض الاخوة الذين يحفظون الاربعين و في في كل مجلس نستمع الى بعض الاخوة الذين يحفظون من الحديث الخامس فما قبله. يعني كل محاضرة يكون فيها حديث من يحفظه يسمعه وفي اخر المجلس ان شاء الله عز وجل سيكون هناك مجلس السماع للأربعين النووية ويكون فيها إجازة بالسماع والإقراء للأربعين النووية بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم سماعا وإقراء بإذن الله عز وجل ف يعني أنا جعلت ذلك التسميع أو ذلك الأمر إن شاء الله عز وجل في قراءة الإخوة علي من حفظهم في هذه الدروس رفعا للهمة لكي يجعل الاخوة يحفظون هذه الاربعين ان شاء الله تعالى ففي كل مرة نحفظ على المجلس او نجعل يعني انا في بعض الاحاريث اشرحها في اكثر من مجلس يعني ربما الحديث يأخذ مني ثلاث او اربع مجالس. فهذا كاف لان يحفظ الطالب الحديث فيه وإن كانها طويل ولكن الأربعين النورية كل أحاديثها قصيرة فإن شاء الله هذا شحزا للهنة ورفعا لها ويعني نتمثل ونكون مثل أهل الحديث وإن لم نكن مثلهم كما قالوا فإن لم تكون مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاهم فإن لم نكن نصل إليهم ولكن نتشبه بهم وهذه كانت نجالس أهل الحديث قديما السماع والقراءة للأحاديث وفهم فقه الحديث فهذا هو المهم